قال له صاحب وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفا ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ليكم رب رضى احدا ولولا اذ دخلت جننتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني ان ترني انا اقل منك ما و ولدا ربي خيرا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح مها فأستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على من فق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة من ينصرونه من دون وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير خي توابا وخير رقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا ويوم نسير الهباء وَأَتَارَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرَ الشَّيَاطِينَ فَنَمَّ نَقَادِرَ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا مَوْعِدَ الْكِتَابِ عن الكتاب، فترى المجرمين مشفقين لما فيه ويقولون يا ويلتنا لا يقادر صغيراً لا يقادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ووجدوا ما من هوها ولا يضلل ربك أحد وإذا غنى للملائكة استجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس سَكَانَ مِنَ الْبَنِي نَخَسَقًا أَمْرِ رَبِّهِ أَفَلَا تَتَّقِدُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ لِي دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ يَصْطَالِمِينَ بَنَدَنَا